راجيا رحمته ورضاه عائزا به من صفته أو أن عصاه شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه ومصطفى فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهدا. وبعد فإخوتي في الله ما زال حديثنا متصلا مع فرسان في ميادين الإيمان وإذا عشنا في رحاب الإيمان فنحتاج أن تكون قلوبنا حاضرة وأن تكون عقولنا دائما مجغولة بالجنان وان نعيش دائماً في رحاب القرآن وميداننا في هذه الليلة ميدان السابقين الذين اختلطت دماؤهم بكلمات رب العالمين فوصلوا بها إلى أعالي الجنان وقيل لهم مع السالكين اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فميداننا في هذه الليلة هو ميدان القرآن فهلموا ايها الاحبه لنعيش مع فرسان في ميدان القران في هذه الليله باذن الله جل في علا واول شيء تعالوا ايها الاحبه لنعرف حقيقه الميدان وطبيعته ما معنى كلمه قران يعني احنا بنسمع كلمه قران كثيرا ما معنى هذه الكلمه يقول اهل العلم ان لها معنيان المعنى الاول يقول انه مصدر قرا يقرا قراءه او قرانا ومنه قول الله عز وجل ان علينا جمعه وقرانا فإذا قرأناه فاتبع قرانه أي قراءته قالوا يبقى القرآن بمعنى القراءة فسمي قرآنا لأنه مقروء يعني لان الإنسان يقراه ويرتله ويقرأ آياته فلذلك سمي قرآنا فهذا هو المعنى الأول وأما المعنى الثاني وهو في الحقيقة من المعاني الجميله الرقراقه قالوا أن القرآن مشتق من القري بمعنى الجمع فسمي قرآنا لأنه يجمع كلام الله عز وجل بما فيه من حكم وتشريع وبيان فالقرية تسمى قرية لأنها تجمع الناس فكلمة ف... القرية في اللغة ترجع لهذا المعنى معنى الجمع قالوا القرآن يسمى قرآن لأنه جامع جامع لكلام الله جل وعلا جامع لحكم الله التي أرادها من عباده جامع لتشريعه على خلقه فبهذا المعنى يكون المراد بالقرآن ما يتعبد به من آيات واحكام في سناية كتاب الله جل في علاه إذا نعيز حضرتك معامل بداية طبيعة الميدان إن القرآن إما أنه المقصود به القراءة والترتيب ده المعنى الأول المعنى الثاني مقصود به التعبد بالأحكام والتشريع والعبادات التي فيه من الله جل في علاه وتعالوا لنجلي كل امر من الأمرين أكثر فأولهما حقيقة تلاوة القرآن وترتيله وأقول بما بدأت به في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح و في الحقيقه من الاحاديث الجميله الرقراقه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف حشر حامل القرآن يعني عايز حضرتك كذا استحضر قلبك معايا وعقلك وتتخيل هذا الموقف الآن في يوم القيامة يقول أن هناك حشر عجيب للذي يحمل كتاب الله في جنة في علاه قال يلقاه القرآن واخد ذلك بس من البداية أنا عايز أقول الحامل كتاب اللمش بمعنى الحافظ زي ما بيقول أهل العلم بالحديث لكن المقصود اللي له حل مع القرآن يعني ممكن رجل ما بيحص القرآن لكن يكسير القراءة من القرآن، فهو مصاحب للقرآن، يعني في ليله معه القرآن، في نهاري معه القرآن، يعني رجل يكسر من حمل القرآن، فإذا حشر صاحب القرآن، يعني الذي يكسر من تلاوتي وتدبري وقراءتي ورقو ذلك، قال فيلقاه القرآن في يوم القيامة في صورة رجل شاحب الوجه. قد بالحضرتك كذا أول ما يصعد من القبر يفاجأ برجل يقف يعني على باب القبر أو على شفير القبر يشاخد الوجه ثم ينادي عليه ويرى من وجهه يشضوء أو النور يشع فيقول له من أنت فيقول له أنا تعرفني قال له أنت مش عارفين أنا تعرفني أنا صاحبه قال صاحبي ولكنك تتخيل في يوم القيامة أي صاحب يدوم أنساب ويجتمعون هنالك الأحباب أي مكان وعلى أي شيء سيجتمعون يقول صاحبك قال صاحبي من قال القرآن قال فيأخذ بيديه فينجيه من المهالك كلها ولك أن تتخيل هذا الأمر أيها الحبيب إذا سينجيه من شدة عند السؤال وسينجيه من الشدة عند الميزان وسينجيه من شدائد الشمس التي دنت من الرؤوس وسينجيه من شدائد العرق الذي ألجم الناس الجامة ينجيه شدة بل ويكون قائده ورفيقه على الصراط قال ويمر به قال حتى إذا جاء إلى الجنان وضع على رأسه تاج الوقار قال اليقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها ثم يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وخد بالك ما ألش آخر آية تحفظها لكن آخر آية تقرأها يعني إيه الكلام ده يعني خد بالحضرتك لو أنه ختم القرآن ألف ختمة يبقى يظل يختم القرآن في الآخرة ألف ختمة ومنزلته عند آخر آية قرأها يبقى مش المقصود آخر آية يحفظها من القرآن لا لا إنما المقصود آخر آية قرأها في عدد الختمات التي ختمها للقرآن في هذه الدنيا ساعتها بقى خذ بالحضرتك تبدو الحصرات يعني هيفر بقى يعني هتبصت لا واحد ما شاء الله ختم ألف ختمة هتبى درجته عليها ورجل تاني يعني ما شاء الله ختم يعني ربما تسعمائة تسعين ختمة مثلا هتبى الدرجة أقل واخذ بالحضرتك إن الدرجة بآية يعني بين الدرجة والدرجة آية واحدة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصف الدرجات يقول ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض يعني بايه واحدة يبقى في سماء وبالآية الأخرى يبقى في الأرض سبحان الملك جل في علاه فيقال له اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا الله ساعتها يسعد حافظ القرآن ويسعد تالي القرآن ويسعد حامل القرآن ويسعد من عاش مصاحبا للقرآن يرتفع درجات في الجنان بحسب ما ختم في هذه الدنيا عارف كل واحد يتمنى ماكيه يتمنى أي واحدة زيادة بس من كتاب الله كان تلاها في الدنيا عشان يرتفع بها درجة أكثر من من الدرجات الأخرى عشان عايز الله لحضرتك ما تقصرش في هذا الميدان لأن المعتبر فيه كما قلت كسرة التلاوة مش كسرة مش عدد الحفظ فذا باب مفتوح واسع للإنسان فينظر كيف ستعلو درجته بين يدي الله جل في علاه ومن هذا المنطلق ينظر الإنسان إلى معنى جليل أن هذا القرآن الذي يتلوه الإنسان هو كلام الله جل وعلا أو المعنى الثاني يجمع كلام الملك جل في علاه حديث عجيب عند أبي داود وفي صاحب نحبان وغيرهما باسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله جل وعلا بشيء من الوحي يسمع للسماء كصوت جبر السلسلة على الحجر الصفوان الأملس فلا يبقى ملك في السماء الا ويخر مغشيا عليه فزع من هون او شده الصوت قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال فيقول جبريل عليه السلام قال الحق الحق وتلا قول الله جل وعلا حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير سبحان الله حضرتك متخيل المعنى متخيل إن السماء لما سمعت كلام الملك جل وعلا من خشية السماء من الله جل جلاله صار للسماء صوتا وأزيزا كهذا الصوت الذي يوصف حتى أن الملائكة الملائكة صاحب الخلق الخلقة العظيمة المهيبة يخرون مغشيا عليهم منها الصوت وليس بهم من شيء إلا تعظيم الملك جل في علاه فلو تعامل الإنسان مع كتاب الله جل وعلا من هذا المنطلق إننا لما بسمع تلك الآيات انا مش بسمع كلام عادي ده أنا بسمع كلام الملك الله جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة كما أخبر وأرام جل في علاه فلو تعامل الإنسان مع هذا المنطلق قلب الإنسان هينقلع إذا جاءت آية تحدثه عن النار لأنها من مين يحدثه عن النار الله جل جلاله هو الذي يقول أو يحدثه عن النار ويرق قلبه إذا سمع آية تحدثه عن الجنة لأنه سيستحضر أن الذي يحدثه عن تلك الجنة هو الله جل وعلا وإذا جاءت آية وعيد ارتعد قلبه لأنه يقول أو يعلم أن الذي يتوعد هو الله جل وعلا وإذا جاءت آية رحمة طار قلبه شوقا وفرحا لأنه يعلم أن الذي يمنيه ويرغبه هو الله جل وعلا قلب معلق بالإله وينشد في القرآن سكناته قلب معلق بالجنان ويرجو بين يدي الإله نجاته قلب تل القرآن وخوفه من الرحمن أي شيء يكون للشيطان على قلب ليس فيه إلا الله جل في علاه قام ينشد سكينته في آيات القرآن قديما سمع عن الإيمان وما ذاقها إلا في رحاب آيات الرحمن فأيها الحبيب محتاج الإنسان يتعامل مع القرآن بهذا المعنى معنى أن الله جل وعلا أنزله ليتلى ويتدبر ويتبع ومعنى أن الله جل وعلا أنزل كتابه ليكون جامعا لكلامه وأحكامه فتعامل معه أنه كلام الله جل في علاه وهل أم أيها الأحبة إلى الميدان لنرى ما معنا فيه من فرسان والفرسان بين عيني كثير والكلمات تنشك أن تتفر مني وتهرب. وتتلعسم وأنا أشد مع شتاتها من كل جانب لانظمها عقدا لأظهر فيه ما معي من فرسان إلا أن روعت ما في قلوبهم من إيمان وحياتهم مع القرآن يعجز مثلي مهما أوتت من بلاغة أو بيان أن أعبر عن تلك الحال فهلموا لنرى فارسنا الأول الآن فارس عجيب. ليس بذاك القوي الشديد ولا صاحب البدن الموفور والعضلات المفتولة إنما رجل لما صعد على نخلته كفاءته الريح وتلاعبت بساقيه من دقتها فضحك الصحابة وعجبوا فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو من دقة ساقي ابن مسعود والله لهي عند الله جل وعلا أسقل في الميزان من جبل احد يا الله ساقيه في الميزان أسقل من جبل أحد ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فعليه بقراءة ابن أم مسعود رضي الله عنه يجلس يوما مع مجموعه من الصحابة فيتحدثون فيما بينهم فيقولوا هؤلاء المشركون لم يسمعوا كلام الله أيكم يأتي إليهم فيسمعهم كلام الله جل وعلا هذه مهمة انتحاريه يقف يتلو الايات بين يدي ابي جهل وابي سفيان وامثالهم من صناديد المشركين يوشك أن يقتل قال نريد رجل له عشيره تحميه فقام ابن مسعود ولم يجروا غيره من الصحاب قال انا أنا اذهب فاتلو عليهم القرآن. قالوا لا نخافهم عليك وليس لك عشيره يحمونك من دونهم قال دعون فالله جل وعلا معه فكرروها ثانيه وثالثه فلم يقم غيره فانطلق ابن مسعود وقد امتلأت نفسه بالإيمان وأزمع في نفسه الأمر حتى جاء يتخلل من بين الصفوف حتى وصل إلى بيت الله في الكعبه وفي أندية المشركين وهم قائمين فما فجأهم إلا صوت يأتي من كل مكان مرتفع فلما انصتوا وأرعوا الصوت سمعهم فوجئوا بآيات الرحمن علم الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جذبت الآيات انتباههم فسمعوا وسمعوا ثم قاموا بثورة شديدة في قلوبهم من الضوء الذي ألقى العيون وليس العيب في الضوء وإنما العيب في هذه العين التي تعودت على أن تعيش في الظلام فيزعجها ضوء الرحمن فلما رأت الضوء الآن قامت تغلق العين وتصم الآذان وارتفعت أيديهم لتسق ابن مسعود وتضربه ضربا حتى أطنوا منه الأذن رضي الله عنه واخر ما سلم منهم إلا لما جاء العباس فأخرجه فجاء إلى أصحابه ودماؤه تتنضح وتسيل وتختلط آيات القرآن من لسانه بالدم الذي يخرج من وجهه في موقف عجيب مهيب فلما رآه الصحابة قالوا هذا ما كنا نخشاه عليك قال والله ما هم بأضعف منهم عندي الآن ولو شئتم لساورتهم بها ثانية كيف أجب ومعي القرآن كيف أتخازل وأنا عبد للرحمن كيف أتراجع والله جل وعلا حملني أمانة الإسلام فسبت رضي الله عنه لينجو رجل صيغ بالقرآن فارتفع شأنه وعلى بين الأمان ومعنا فارس آخر الآن أمصاري عجيب يجلس يوما مع صاحبه يرقبان جيش النبي في غزواته في الليل فقال لصاحبه اما أن تكفيني اول الليل أو اخره قال اكفيك اخره فنام صاحبه اولا وقام عباد بن بشر رضي الله عنه ليدنو آيات القرآن فوقف الان وقال عن نفسه رأيت الليل ارخى سكونه فذكرني بسكون القبر ورأيت سورة هدوءه وسورته فتذكرت الموقف والسؤال قلت لو أني الآن في قبري ماذا أشتهي قلت آيات من القرآن اتلوها علها تنير لي في القبر أو تزهد ما فيه من ظلمات فقام ليتلو تلك الآيات وهو واقف يصلي يتلو آيات سورة الكهف يتلو ويتلو فجاء ربيئة للعدو فنظر فوجد قائما هناك فأمسك بسهمه فضربه في صدره وقع السهم في صدره وهو يتن الآيات فأمسك السهم وأخرجه من صدره وألقاه وترضحت الدماء من مكان السهم وما زال يتن الآيات وضربه الرجل بسهم ثان وثالث ورابع وخامس أحد عشر سهم كاملة وفي كل مرة يخرج السهم والدماء تتنضح وهو ما زال القرآن حتى أتم سوره الكهف ثم ركع ثم سجد فأيقظ صاحبه فهرب الرجل فبعد أن انتهى من صلاته لم يقطع الصلاة قال له هل لا مع اول سهم قال كنت في صورة أقزت علي مجامع نفسي ولبابي فلم أتمكن أن أفر منها ولم أستطع أن أق ووالله ما شعرت بدماء تنضحت لأن كلمات الله كانت كالبلسم الذي رطب القلوب فأذهب آثار كل ألم وحزن سبحان الله قلوب اختلطت بالإيمان عاشق مع القرآن نعم لأنه إذا عاش في رحابها ينسى كل شيء إلا أنه يريد الجنان وينسى كل شيء إلا أنه يريد أن ينجو من النيران وينسى كل شيء إلا أن قلبه معلق بالرحمن جل في علاه رجاء أن ينجو غدا بين يدي الله جل وعلا أيها الأحبة القرآن ميداننا يحتاج من يقوم ليعمل فيه بطاعة الله يحتاج من يقوم في هذا الميدان الذي قصرنا فيه كثيرا فنحن ربما لا نختم القرآن إلا في رمضان وتمضي أشهر العام ونحن بعيدين عن القرآن ونتمنى صلاح القلب كيف بربك كيف كيف, كيف يصلح قلب الإنسان وهو بعيد خاض من كلمات الرحمن كيف يصلح قلب الإنسان وهو خراب من داخله لا يجد من يذكره بالجنان أو يخوفه من الميران كيف؟ هذه اشكالية يبقى لا يمكن يصلح القلب وهو بعيد كيف يكون الإنسان حاملا للأمانة وليس عنده وقت ليحفظ القرآن أو ليتعلم القرآن يعني أتعجب أيها الأحبة أن يكون الإنسان عنده وقت ليتعلم في العلوب الدنيوية ويصرفها ليتعلم كل شيء فيها ثم يدخل على القرآن على كتاب الله فلا يجلس في مقرأة ليتعلم كيف يتلك آيات الله جل وعلا والله لن يستمتع بجمال القرآن إلا إذا تلا، فيستمتع حينها بجمال آيات القرآن كيف يكون انسان يريد أن ينجو بين يدي الله ولا يحفظ كتاب الله جل وعلا تعرف أخي الحبيب لو أن الإنسان حفظ في كل يوم ربع من القرآن يعني يختم القرآن في قرابة ثمانيه شهور والله انا أعرف من ختم القرآن في عشرين يوما وفي زماننا هذا اي والله في مسألة مهمه أيها الأحبة إن إنسان يبقى يعيش مع آيات الله جل وعلا مع القرآن لو ان الإنسان جعل له ورد يومياً يحفظ من القرآن ولو آيات آيات أي كان بأي قبر يسيره يحفظ بعد عام بعد اثنين بعد ثلاثة مش مشكلة حتى لو مات وهو يحفظ في كتاب الله حسبه أن يموت على عمل صالح بيتقرب به إلى الله جل جلاله أما أن القرآن يشكو هجرنا إلى الله ويشكو ظلمنا إلى الله فطوال العام القرآن مركون على الأرض وقليل منا تاليه وأقل من ذلك من يجلس ليحفظه وأقل القليل من يعتني بفهمه وتفسيره وهذا هو لب الموضوع ومقصوده لإن مش المهم إن يعرف الآيات لكن أهم منها إن يعرف مضمونها يعرف, يعرف معناها يعيش تفسيرها محتاج برضه زي ما يتلو القرآن يقرأ في كتب التفسير أو يجلس ليتعلم معاني القرآن لإن شانه أحكام الملك جل على وشرع وتنزيله إلا هذا عرف حضرتك سبب المشاكل اللي بنعيشها كثير انه في كثير جدا ضويب عن القرآن تلاقي اللي بينازع في الحجاب ليه لانه ما تناشي القرآن ما تناشي قول الله جل وعلا ولا يضربن بحمورهم على جيوبهم ما تناشج كتاب الله جل وعلا تجد الله ينازعك في حكم الله جل وعلا لانه ما تناشي القرآن ما تناشي قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله ما عاشي في رحاب هذه الآيات فإذا كان أمة القرآن لا تعيش في رحاب تعيش بعيد عنه فكيف ننجو أو نرتفع أو يصيد لنا شأن بين الأمام والله والله إذا ارتفع حالنا مع القرآن وعلى منسوبه نجينا بين يدي الله جل وعلا في الآخرة وسعدنا وأختم فارسنا الأخير في دقائق سريعا حتى لا أطيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موقف إسلامه موقف عجيب وهذه الأسف يعني كثير لا يذكرها أنه أرى حرق في ليلة فدخل في أستار الكعبة ليسمع آيات القرآن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات عجيبة آية صورة الحاقة هزت نفس عمر كان أول مرة يسمع القرآن هزت نفسه ملكت عليه فؤاده فلما وجد جمال الآية قالت هو شاعر هو شاعر يقول عمر ففوجيته بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو وما هو بقول شاعر قالت انتفض قلت يعلم ما يدور في نفسي إذا هو كاهن ساحر يعلم ما يدور في النفوس قال ففوجئت بقول الله جل وعلا يتلوه قال ولم وما هو بقول كاهن ان هو الا قول رسول كريم اول ما سمعت الا بس عرفت ان ذا قول الله جل وعلا قال فوقع الإسلام فيك قلبي حينها عايز اقول لحضرتك ايه عايز اقول ان احنا لو عشنا مع القرآن هتلاقينا الله جل وعلا يسوق لك الهداء الآية اللي يكون في هديتك ويسق لك اللي لكن فيها نجاتك ويسق لك اللي لتأسر قلبك فينجو بها الإنسان فذا المدن اللي احنا محتاجينه أيها الأحبة القرآن القرآن القرآن القرآن لا تضيعوا ولا تتخازلوا معه حتى لا يشكون إلى الله القرآن القرآن مصدر عزتنا وسبيل قوتنا وأمان أمتنا فمن اجتمع في رحابه نجا ومن ضيعه فذلك الهالك فالقرآن أيها الأحبة فلا تضيعوا فهو سبيل الجنان وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله العالمين